والذين آمنوا بالله وَرُسُلِهِ أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم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 وَجََّة رضُهَا كَبضِ السَّمَِ وَالأَوْضُِ عِدت للَِّذينَ آممَنُ بِ اللَّهِ وَرُسُلِه ذَلِكَ ثَبُ اللَّهِ وَُتهِ مَ شَ وَلَّهُ ذُلِي فَضلِ العظب مَا أَصَابَ مِن مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب الا في كتاب من قبل ان نبرئها ان ذلك على الله يس